إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمْنُونَ الْمَلَائِكَةَ وَمَا Hrishan ya وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في تساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين وَأَلَ مبكm إ أَ قوم هو هواه بالمنتقا ان فرائت الذي تغنى واقوا He <laughs> فعله <تصفيق> هو هو اضحك اضحك